الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم النبي نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله باب صلاه الاستسقاء وهي سنه في قول عبد الله بن زيد وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه متفق عليه ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين صححه الترمذي وعن جعفر ابن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة, صلاة الاستسقاء كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا رواه الشافعي وعن ابن عباس نحوه وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حين بدى حاجب الشمس رواه أبو داود وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات قال المولى جل وعلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينه لانه يوم استكانه وخشوع ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعة متضرعة صحح الترمذي ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم ولا يستحب لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم وروى الطحوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوع خرج نبي من الأنبياء يستسقي وذكر نحوه رواه الدار قطني والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم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 نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه الاستسقاء الصلاه لطلب السقيا اي لطلب ان ربهم يسقيهم اي يسقي بلادهم ويسقي ارضهم يسقي ذلك بالمطر الذي ينزل من السماء بإذن الله تعالى لا شك ان الناس لا يستغنون عن ربهم ولا عن فضله وأنهم فكراء بالذات قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فمن رحمته انه يرسل عليهم هذا المطر يرسل السماء عليهم مدرارا واذا غازهم كان ذلك سببا لنبات الارض ونبات الاشجار وسقي الدواب ورايها واكل الناس من الثمرات من ثمرات هذه الأشجار وما اشبهها واذا حجب عنه هذا المطر إلى شك انه تيبس الارض وتيبس الاشجار والاعشاب وتجوع الدواب وكذلك تغور المياه وتنقطع الا ما شاء الله الثمار فالله تعالى هو الذي يرسل الرياح ثم الرياح باذن الله تثير السحب قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اي تبشر الناس يكون ذلك بين يدي رحمته اي قبائل الرحمه التي هي المطر فإنه يسمى رحمة لقوله تعالى فانظر إلى أعثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وقال الله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات أي يستبشر بها الناس بأنها تكون مثيرة للسحوب بإذن الله هذه الرياح أحيانا تكون عذابا كما اهلك الله عادا بالريح الأقيم وكما أرسل على الأحزاب ريحا وجنودا لم تروها و أحيانا يتكون رحمة عندما يرتلها الله وتزير السحب وينشئ الله هذا السحاب ويكون متراكبا متراكما يملأه الله تعالى من هذا الماء وينزله حيث يشأ قال الله تعالى ويقول الله تعالى ولقد صرفناه بينهم اي يذكر اي يصرفه احيانا يكون شرقا واحيانا يكون غربا ولا يستطيع احد ان ينشئ السحب ولو حاول ما حاول ولا يستطيعون أن يرسلوا الرياح ولا حاولوا ما حاولوا فالرياح الله هو الذي يرسلها والسحب هو الذي ينشئها والعباد عليهم أن يستحقوا ربهم أن يطلبوا منه أن يسقيهم يسقي بلادهم يسقي اشتيارهم ونباتاتهم وبخائمهم يدعون ربهم حتى يسقيهم وقد وعدهم بالإجابة أدركنا قبل ستين سنة أو نحوها إذا تأخر المطر. شهرا او نفوه استسقى المسلمون واذا استسقوا اغاثهم ربهم اذا خرجوا للاستسقاء رجعوا اصلحوا مجاري الماء اصلحوا الميازيب التي في السطوح واثقين بانه ينزل وأصلح أيضا الشعاب التي يأتي منها المطر والسيل يسقي خروجهم وبساتينهم يتحقق ذلك بعد يومين أو بعد أسبوع أو ما أشبه ذلك وأحيانا يستغيثون وهم في مهلكه فيغيثهم الله في العهد النبوي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء برجل واشتكى اليه وقال جهدت الانفس واجعل اياه وانقطعت السبل بدو الله يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا كالترس انتشرت وانطرت واستمر عليهم المطر شهرا سبتا اي اسبوعا وفي الاسبوع الجمعة الثانية دخل رجل اشتكى كذوة المطر والغرق دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا فانجابت السحور وصارت المدينة في مثل الفرجة هذا من اجابه الله لدعوه نبيه كان مرة في غزوة تبوك انقطع عنه الماء لبعد الأماكن وأكاد أن يهلكوا من العطش استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في غريبة المطر في حر شديد أعجاب الله دعوة أنشأت حابة وأنطرت عليهم حتى استنقعت الأرض فشربوا وسقوا ركابهم وملأوا كربهم وكان عددهم نحو أربعين علها. ونظروا الى السحابه ولم تتجاوز الجيش إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة استثقى في البقية استسقى ولما رجع أنشأت سحابة وانطرت قبل أن يصلوا إلى بيوتهم ولما رأى سرعه مسيرهم الى البيوت عجب من ذلك وتشهد وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وغير ذلك كثير وهكذا ايضا أي في واقعنا أي كان هناك حجاج وقتما كانوا يسيرون على الأبل تجاوزوا المولد ولما تجاوزوه لم يشعروا إلا قد بعدوا عنه وقعوا في مهلكة من الأرض الواسعة التي تسمى ركبة ليس بها مياه وليس بها آبار ومع بلاد عند ذلك أدعوا ربهم صلى بهم احدهم رفع يديه ودعوا ربهم وقد كادوا ان يهلكوا صاروا يومين او ثلاثه ايام ليس معهم عند ذلك نشات سحابه امطرت عليهم في غير وقت المطر حتى استنقعت الارض وملئوا كرابه وسقوا ركابه وشربوه دعوهما رجل صالح ذكر لنا ايضا أعبار الإخوان أن رجلا صالحا جاء معه غنم نحو ستمائة من الغنم وسار يومين لم يلد ماء وجاء إلى ماء عنده أناس وإذا القليب قد غارت وإذا الغنم قد ومئت فطلب منهما أن يتوضأوا به قليلاً فتوضأ ثم صلى واستقبل القبلة ودأ فنشأت السحابه وأنطرت عليهم بقدرهم حتى رويت الأرض وحتى استنقع الماء وحتى شربت الأغنام من تحتها وهي ست مئة من الغنم وحتى ارتوى أهل ذلك الحي ملأوا قربهم نظروا وإذا السحابة لم تتجاوزهم إنما عليهم فقط كذلك قبل نحو سبعين سنتنا ونحوها رجل من أهل الكرة الكريمة اتأخر السيل اسأل أهل البلد أن يستسكوا فقالوا لنا استثقى حتى يأتينا أمر فاستثقى هو أهل أولاده ونساؤه إن شاء الله تعالى سحابه على, على شعب صغير فنزل عليها مطر وسأل ذلك الشعب وامتلأ أبو ستانه ولما فجر على جاره وشربه ففهمت من نخير الجار وقف رجل صالح أجاب الله تعالى دعوته والحكايات من العادة كثيرة تدل على أن الرب سبحانه يجيب دعوة عباده إذا سألوه وهم صالحون هكذا فصلاة الاستسقاء سنة نبوية فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليها أولا يبدأون بالصلاة لأنها كوسيله لاجابه الدعاء الذي يدعونه ثم بعد ذلك يدعون الله يرفع الخطيب ايدي يديه ويرفعون ايديهم ويدعون الله ويتوسلون اليه بالاعمال الصالحه ليكون ذلك سببا في إغاثتهم قال عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين يجهر فيهما بالكراءة متفق عليه خروجه تكرر ليعلم امته كذلك استسقاءه ايضا في خطبه الجمعه وكلما خرج باذن الله اعطاه الله واجاب دعوته كذلك يحول رداءه كان عليه رداء كرداء المسلم ولما لما انتهى من الدعاء ومن الخطبة قال باردا فجاء يمينه ويانيساره جاء من على اليمين على اليسار ومع على اليسار على اليمين وقال إن ذلك اتفاقا بتحويل الله من حاله من حالة الشدة الى حاله إلى الرخاء. أكذلك الآخر أن وقتها وصفتها وأحكامها في صلاة العيد بعدما تطلع الشمس ويخرج وقت النهي يعدهم يوما يخرجون فيه وإذا خرجوا يندب أن يكونوا في الصحراء. خارج البلد فاذا اجتمعوا اجاءهم الامام والخطيب اتقدم بهم وصلى بهم ركعتين كصلاه العيد اولا كل ركعة يبتدؤا بالتكبيرات يكبره الاولى خاصه سبعا ويكبر في التانية خامسا ويجهر بالقراءة إن شاء كرأ عسورة سبح والغاشية وإن شاء كرأ غيرهما قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أركتين كما كان كما يصلي في العيدي هكذا الصحارة التلميذي يرى جعفر بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه وهو الذي تنتسب إليه الجعفرية ومحمد هو محمد بن علي ابن الفسين الجعفر يقال له الصادق فأبوه محمد يقال له الباكر أي لأنه بكر العلم وجده عالي يقال له زين العابدين أفروا عن أبيه الذي هو محمد الباكر هذا الحديث ولكنه مرسل لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عمر كانوا يصلون صلاة الفتقة يكبر نبيها سابعا وخمسا هكذا رواه الجافر الصادق عن أبيه رواه الشافعي هو دليل على أن جافر رحمه الله يترضى عن أبي بكر وعمر وكذلك أبوه محمد الجعفرية الآن الظاهرة يتقربون في لعن أبي بكر وعمر وهذا الجعفر يروي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الافتقى ويكبرون فيها سبعا وخمسا لذلك يدل على أنه جعلهما قدوة أنهما قدوة يقتدى بهما، واتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وروا أيضاً ابن عباس النحو آدم ومن عباس صحابي وزاد فيه وقرأ في الأولى سبح وفي الثانية بالغاشية اليد العلانتين السورتين يقرأان في العدين وفي الجمعة قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس أن حين طلع اول الشمس وكان يمشي بطريقة ولم يصل إلى المصلى إلا بعدما ارتبعت الشمس وخرج وقت النهي ارتبعت قيد رومه عند ذلك أصل هكذا رواه أبو داود ذكر ابن البر رحمه الله أن الخروج لها عند زوال الشمس يعني عند جماعة من العلماء يعني انه يكون كصلاه العيد وقت صلاه العيد بعد ارتفاع الشمس وينتهي بوقت زوال الشمس اذا قبل زوال الشمس ينتهي وقتها وكذلك ايضا صلاه الاستسقاء ذكر ابن قدامة المغني أنها لا تفعل وقت النسي أي وقت الزوال وقت الوقوف وكذلك عظى أبدا الأصر أبدا الفجرون أبدا الإشراك قبل أن ترتبع الشمس يقول إذا خرج إذا أراد الإمام الخروج. أهلها وعظ الناس وأمرهم بالتغفة والخروج من المظالم يكون ذلك في الخطب خطب العيد أي الجمعة ويكون ذلك أيضا بعد الصلوات إذا صلى أن صرف من صلاة من الصلوات صلاة مغرب أو عشاء أو ظهر أو نحو ذلك وعظ الناس وذكرهم بحاجتهم إلى ربهم وعدم استقناعهم عن فضل الله تعالى الطرفة عين وأنهم حتى لو كثرت عليهم النعم ولو كثرت الخيرات فإنهم لا يستغنون عن فضل الله تعالى ولا عن عطائه يوجد في هذه البلاد وفي غيرها وناس من المترفين يقولون لا حاجة بنا للمطر ولا حاجة بنا للغاية ماذا نفعل بحيء النعم عندنا متوفرة عندنا الأموال من كل الأنواع عندنا النقود ناخذ ما نتناوله ونشتهيه عندنا الماكل الشهيه من اللحوم والفواكه والخبز وانواع الاطعمه عندنا الافسيه وعندنا الرفاهيه وعندنا القصور والأماكن الضفية المريحه ونعود ذلك فيقولون لا حاجه بنا الى المطار ولا أنا لا نهتم به هكذا فنقول لهم انه لا غنى بكم عن رحمه الله لو ان ربكم عاقبكم بعدنى عقوبه لها لك على وجه الارض لو حبس الله هذه الرياح هذه الريح أربعة أيام لخاس كل ما على عجل الأرض الريحة هذه تذهب الروائح كذلك أيضا لو شاء الله إلى غارة هذه المياه قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين لا شك أنهم إلا يستغنون عن المطر. هذه المياه التي تأتي من أماكن بعيدة تأتي من البحار ويشرب الناس منها إذا خربت مكائنها مثلا فماذا يفعلون لا شك أنهم لو استمر ذلك شهرا أو نفهه لها لكو إلا أن يرجعوا إلى الآبار ونخوها وهكذا أيضا لو انقطع هذا التيار الكهربائي لو انقطع مثلا هذا الوالد الذي هو مثلا البترول ونخوه فماذا يفعلون عاش الناس الوف السنين وهم على رحمه الله يعيشون على رحمه الله وعلى عطائه اهل البوادي عندهم المواشي يسرون خلف مواشيهم ابلهم وبكرهم وغنمهم ونحوهم يأكلون من لحمها ويشربون من علبانها ويلبسون من شعورها من أشعارها وأوبارها وأصوافها ينسجون من ذلك ما يستظلون به كبيوت الشعر وكذلك ما يفرشونه أكل الفروش التي يفرشونها ويحتفون بها وكأع الأحشاء نحوها. كذلك أيضا جلودها ينتبعون بها كترب أو أسقية أو عياب أو مزادات أو نحو ذلك يشربون من ألبانها يبيعون من أقفها يتدمون بأدهانها إذا احتاجوا مثلا إلى تمر أو إلى بر يبيعون منها ويشترون قوتهم وغذائهم الذي يحتاجون إليه يستغنون بذلك. عادة كما ادرك ذلك آباؤنا وإجدابنا أن المطر بإذن الله لا يتأخر. يا رحمة من الله كل سنة تنزل الأمطار إلى أن تجري. الأودية وترتبع المياه بالأبار وتنبت الأشجار والأعشار فيكونون مستغنين بفضل الله تعالى أهل البساتين وأهل الزروع وأهل الأشجار يسكنها. أدركنا وعدرك آباؤنا واجدادنا أن الآباء الآبار قريبة التناول أنه تكون البئر نحو أربعة أمتار أو قريبة من ذلك وإذا أقل المطر نزلت إلى ستة أمتار أو سبعة. ثم اذا جاء السيل ارتفع السيل ارتفعت الابار حتى تكون قدمت مترين او ثلاثه امتار وذلك مستمر ينبحون عندهم النوابح الابل والبكر التي يستخرجون بها الماء بالغروب ونحوها يسكون اشجارهم يأكلون من الثمور ياكلون من الحبوب يزرعون البر والشعير والذرة والدخن نحو ذلك كذلك عيى يغرسون الأشجار ينمو عندهم النخل والعنب والتين والإجاص والفواكه والبطيخ ونحو ذلك يأكلون ويبيعون ويستغنون أبي اصبر الله تعالى بأصائه هذا كانوا أهل الانحراف اليدويه عظام يحترفون بايديهم مما يتيسر لهم هذا يفتل السبال وهذا يخرز النعال وهذا يدبر الجلود مثلا وهذا يخرز الكرب وما اشبهها وهذا يصلح الخفاف وهذا يخيط الثياب ما اشبهها وعندهم أيضا الحاكة الذين يحكون اللي اللباس ونحو ذلك وبإذن الله كلهم يعيش من كاس بيده ونحو ذلك فافضل من الله يرحمهم الله فلا يتأخر عنهم الغيث إذا تأخر عنهم شهرا أو نحو ذلك ودعوا ربهم أجابهم وأغاثهم وعادت البلاد إلى الخير والرفاقية أدركنا أدرك آباؤنا وأجدادنا أودية في هذه البلاد وفي غيرها إلا تنضب عنها المئة إذا أعجئت إلى الوادي مثلا أوادي حنيفة أو غيره من الأودية اظهرت مترا أو نحوها ادرك الماء غالبا أنه لا يغر ولا ينزل وذلك لشغرة جريان السيول أبيعا مع هذه الأودية وكذلك الأودية الأخرى يحدثنا بعض الأجداد يذكرون أنهم في بعض القرى في نجد إذا أرادوا أن يغرسوا النخل يحفروا نحو ذراع أدركوا لاحقوا لما يغرسوا أعجز النخلة ليغرسوا فرخ النخل ياتون بتراب يابس حتى يصبوه على ذلك الفرخ ليستنسك ثم يعيش لا يحتاج إلى ما عروقه أروقه بالماء يعيش إلى أن يرتفع وإلى أن يثمر هكذا كانت حالتهم لما تغيروا في هذه الازمنه غارت المياه الأمر التي كانت من متر أو مترين أو ثلاثة أمتار أصبحت الآن أكثر من أربعين أو خمسين مترا مع أقلة المياه كذلك البلاد الأسر كانوا يسكن على العيون عندهم عيون نابعة لا تقوروا بإذن الله ولذلك يسكن نخيلهم بدون تكلفة غارت تلك العيون عين التي تسمى عين نجم وكذلك أم السبعة وكذلك العين الحارة ونحوها غارت ولا شك أن سبب ذلك الذنوب يقول ها هنا ان على الامام ان يعظ الناس ويذكرهم ويامرهم بالتوبه ويامرهم الخروج من المظالم ويبين لهم ان ما نزل بهم فانه بسبب الذنوب ان المعاصي سبب الكهف قال الله تعالى ظهر الفساد في البحر بما كسبت أيدي الناس أي بذنوبهم قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما تسبت ايديكم ويعفو عن كثير هكذا أخبر الله المصائب التي تصيب العباد والبلاد هي بسبب الذنوب ويعفو عن كثير لو عاملهم بما يستحقون لاهلكهم قال الله تعالى في سوره النحل ولو يعاقب الله الناس بظلمهم يعني بسيئاتهم ما ترك عليها من دابه يعني إلى حبس عنهم المطر حتى تاهلك الدواب ما ترك عليها من دعبه لكن يؤخرهم الى اجل مسمى هكذا وقال تعالى في سوره الكهف وربك الغفور بالرحمه لو يعاقبهم بما كسبوا ألعجل لهم العذاب أبل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا فلو أخذهم بما كسبوا ما عملوا سيئات ألعجل لهم العذاب وقال تعالى في سورة فاطر ولو آخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابا ولكن يعاخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وذكر العلماء في تفسير هذه الآيات أن الدواب والبهائمة ألعن عصاة بني آدم وتقول منعنا الكاطر بذنوبهم وأجعل بعض الاحاديث أن الحبارة موتوا من واكرها أمن ظلم الظلمة بمعنى أن الله يسلط على أجوع مع أنه ليس لها ذنب إلا ذنوب بني آدم بد أنهم يتوبون إلى الله ويتذكرون أن ما أصابهم فإنه بسبب ذنوبهم وان الله تعالى هو الذي يكشف ذلك اذا شاء جاء بذلك حديث يعني ان الله يرحم العباد بواسطه الشيوخ عن كبار الاسنى الذين يركعون ويسجدون ويتعبدون ويتعجلون وبسبب الاطفال رحمه بالاطفال الذين ليس لهم ذنوب وكذلك رحمة بالبخائم التي ليس لها ذنوب فربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء خزائن الله ملأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيظها نفقه سحاء الليل والنهار ما انفسكم من خلق السماوات والارض فانه لم يغير ما في يمينه ولكن يبتلي عباده حتى يعلم حاجتهم اليه يبتليهم حتى يتوبوا من المعاصي ومن المخالفات ويعلموا انه لا غنى بهم عن رحمه ربهم فاذا عاصوا الله سلط عليهم هذه العقوبة التي هي هذا القحط ونحوه يحدث في مهل هذه البلاد وفي كثير أيضا من البلاد قبل نحو عشر سنين حدث جفافا في بعض البلاد الأمريكية ماتت البهائم ذكر الذين أسعبهم يقولون كان عند أحدهم سبعون من البقر أو أكثر جاهدت وجاعت حتى ماتت اعتركوا آتمتوا في الشعار. وكذلك يكون عندهم مئتين أو مئتين من الأغنام وبالأخص من الله اجعت وجاهدت حتى ماتت اتركها تموت من الضمأ ومن الجوع ومن الجاهد ذلك لأنها تولى عليهم سنتان ثلاث سنين او نحوها دون غيث او نحو ذلك فكان ذلك سببا لأن ماتت هذه البهائم ونحوها وكذلك سلط عليهم الجوع وقبل سنة نحوها دولة النيجر كما تسمعون أحدث عليهم عندهم أيضا جفاف لا شك أن ذلك كله بسبب الذنوب والبدع والمعاصي وما أشبه ذلك فلاجل ذلك على الأئمة ونحوهم أن يحذروا من المعاصي ويحث على تقوى الله فان تقوى الله تعالى سبب البركات الدليل ذلك قول الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا واخذناهم بما كانوا يكسبون افمن اهل القرى ايات أي يامضايت اباس وحبايات وهم نائمون او امن اهل القرى ايات ياهن باسون ابحان وهم يلعبون افا امنوا الله افلا يامنون مكر الله الى القوم الخاشر اي ان فهم من مكر الله اكي يقولون اله أحرج علينا ولا خوف ولو أذنبنا ولو كفرنا ولو فجرنا ولو زنينا ولو سرقنا ولو سكرنا ولو أشركنا ولكن الله يغار على نعمه ويغار على عباده وغيرته أنه يسلط عليهم العقوبات فإذا تابوا وانابوا أزال الله ما بهم من البعثة أقال الله تعالى وَأَنْ استقاموا على عَلَى الطَّرِيْكَةِ إِلَى أَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَ فهذا من فضل الله تعالى إذا استقاموا واستمروا على الطريقة أزال الله عنهم البعثة كذلك يقد أمر الله تعالى أعبد الاستغفار وأمر بذلك الأنبياء ويكون سببا للغايه يكال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ماذا ترى الا الاستغفار اي اطلبوا المغفره اي اطلبوا من ربكم ان يغفر لكم اي اسالوه مغفره الذنوب اي سترها ذلك يستطيع ان يتوب إلى, الى الله يا ربنا نحن عبادك نحن المذنبون ونحن الضعفاء ونحن المقصرون في طاعتك ونحن المكسرون من الذنوب اجل عنا باساءك واجل عنا عذابك وارفعنا شدة نتعكا ان نحن قد اعترفنا بذنوبنا وبكثره خطايانا وسيئاتنا يكثرون من الاستغفار كذلك ذكر الله عن هود عليه السلام وكان قومه قد أصابهم الجاذب وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم كانت قد قحطة بلادهم ومع ذلك كذبوا رسولهم وطردوه وهددوه ولما استمر عليهم القحط أرسلوا من يستغيث وكانوا يرسلون من يستغيث لمكة وَأُولَئِكَ الَّذِينَ بُعِثُوا أَلَمْ يَحْتَمُوا مِمَّا أُرْفِلُوا بَهِ ولكن بعد ذلك أنشأ الله لهم سحبا وأكبرت لهم تلك السحب فاختاروا سحابه سودة وقالوا هذا عارض منفرنا أبل هو ما استعجلتم به أريهم يا عذاب عليهم إلى آخرة، فالاستغفار سبب بإذن الله علم الذنوب، وسبب أيضا لنزول الرحمة، وسبب لحلول البركات، وينجلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، فيرغبهم في الاستغفار. وكذلك أيضا في خطب الاستسقاء يأمرهم أولا بتجرة الدعاء والالحاس في الدعاء يأمرهم ثانيا يأمرهم بترك المظالم يعني الخروج من المظالم فان الظلمه ظلمات يوم القيامه من كان عنده مظلمه لاخيه فان عليه ان يتحلل وان يرد اليه تلك المظلمه ماليه او عرضيه او نحو ذلك حتى تصفو القلوب وتتلف الافئده ولا يكون بينهم ادوات ولا شحناء ولا بغضاء كذلك ايضا من اسباب اجابه الدعاء اكل الحلال ومن اسباب رده اكل الحرام التغذي بالحرام سال سعد بن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال له اطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوه اذا كان كذلك رضي الله عنه اتذكر من الحديث حديث ابي هريره ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الى قوله ثم ذكر الرجل يطيع السفر اشعه اغبى يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك يقول من رجب في شرحه لهذا الحديث من الاربعين النوويه انه ذكر اربعه اسباب من اجابه الدعاء الاول طول السفر يعني المسافر العادة إذا طال سبره يكون منكسر الكلب الثاني كونه أشعة أغبر في الحديث رب أشعة أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره الثالثا كونه يمد يديه فإن مد اليدين إلى السماء سبب عجابة الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرة رابعا الالحاح يا رب يا رب ومع ذلك ما قبل الدعاء لان هناك مانع الا وهو اكل الحرام ويتنرف لها يعني ينظف أجسد ولا ولا ان ينظفوا اليسا له ثيابه ولا يتطيب ولا يلبس الهياب ماذا؟ لماذا لان هذا يوم استخانه ويوم خشوع ويوم استفاق ويوم انكسار في بعض اهل الكرسي ان الله يقول أنا عند المنكسره قلوبهم من أجلي فيكون ذلك يعني هذا الانتسار هذا هذا الاتفاع سببا لرحمة الله لهم يخرج متواضعا متخشعا وتذللا وتضرعا إذن قول من أباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للتفكة متذللا التذلل هو الاسترعاف يعني مستضعفا كأنه ذليل ولكن ذله وضعفه الرب متواضعا يعني منكسر النفس مهطعا مكنعا خافضا رأسه غير متكبر ولا متجبل ولا متعزز, متعزز متخشعا يعني عليه آثار الخشوع الخشوع الذي هو الاستكانه والذي هو الاستضعاف وتركه الحركة التي تنفي التدلل لله متضرعا التبرع هو كثرة الإنساح في يتضرعوا إلى ربه المتضادعون هم الذين يخترون من ذكر الله تعالى ودعائه ومعه أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ أهل الدين يعني يخرج أهل الدين الذين يحافظون على العبادات ويحافظون على الصدقات ويحافظون على الصيام ويقترون من ذكر الله ويقترون من دعائه ويقترون من تلاوة كتابه وأهل الصلاح الذين صلحت أحمال أحوالهم وصلحت أعمالهم والشيوخ اعتبار الاسنان الأسنان الذين هم أقربوا إلى الانكسار واقربوا أي إلى التذلل لله تعالى لان لأن ذلك أسرع لاجابه لإجابة دعائهم يباح خروج الأطفال وخروج العجائز وخروج البهائم يعني إخراج الأطفال يقول لا يستحب ولكن يباح لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم روت براني في مجمع بإسنادي عن زهري أن سليمان عليه السلام خرجه أصحابه يستسكو رأى ناملة قائمة رافعة قائمة تستسقي فقال الأصحاب أرجعوا فقد تقيتم بدعوة غيركم وذلك لأن الله تعالى علم أعس سليمان منطق الطير علمنا منطق الطير وعلم أيضا كلامها شراءت لما أتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل فرم ساكنكم إلى آخر أفاهم سليمان كلامها، فهكذا هذه النملة رافعة قوى ما تستسقي. فعرف بأن ربه إلا يرد دعاءها لأنها ليست مذنبا. إيسوكيتم بدعوة غيرهم. غيركم. روى الطح... الطحاوي وأحمد نحوه عنب الصديق الناجي. إيكذا لك أن أبي أرأي له نبيا من الأنبياء يستسقي. يعني فراى هذه النمله ونحو ذلك ذكر ان قوم يونس لما عصوا وهرب منهم يونس ثم رأوا امرات العذاب انه سينزل عليهم العذاب خرجوا ان عفوا البخائم ومعهم العجائز والاطفال ونحو ذلك. أعمدوا على البخائم فعزلوا أولادها عنها. يعني الاستخال والفصلان والعجول ونحوها وجعلت اعتساؤها إلى أمهاتها. وكذلك الأمهات. كذلك ايضا الاطفال جعلوا يبكون الاطفال الرضع عند ذلك رحمهم الله قال الله تعالى لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا فكشفنا عنهم العذاب فلذلك إخراج هذه البحائن وذلك لأن لها رزق إذا خرجت وأخذت هذه لها رغة هذه لها ثغاء وهذه لها كذا رجي أن الله تعالى يرحمها اذكرنا قريبا الحديث الذي فيه لولا أطفال رضع وشيوخ الركع وبهائم الركع اذا صب عليكم البلاء صب الله تعالى يرحمهم بواسطه رؤفائهم في الحديث هل تنصرون وترزقون إلا برؤفائكم يعني اهل الفقر والفاقه واهل الاستكانه واهل التبرع وأهل الإيمان وأهل الصلاة هم الذين بهم يدفع الله العذاب ويرفعه عن الإباء يكون التوسل بالصالحين أي بتقديمهم يدعون يؤمن الناس على دعائهم أي لفعل عمر بن عباس ومعه بن يزيد ابن الاسود عن جرشي واستسقى به الضحاك ابن قيس مرة أخرى في عام الرماده سنة ثمان عشر حصل كحب على المدينة وما حولها ولما حصل ذلك الكحب خرج عمر رضي الله عنه وخرج معه العباس بن عبد المطلب عام النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه وقال اللهم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقينا فيسقون تقدمهم العباس واخذ يد وهم يؤمنون فيقول اللهم ان هؤلاء قدموني لكبر سني ولكرامتي من نبيك ولايماني وتصديقي ولست افضلهم ولكن انا اكبرهم فارحمنا فيؤمنون على دعائه في عهد معاويه حصل ايضا التحق في بلاد الشام وكان هذا الرجل من العباد اسمه يزيد بن الاسود الجراشي فقدم وقال يا يزيد ارفع يديك أدعو ونحن نؤمن فدعا الله واخذوا يؤمنون فسقوا باذن الله تعالى وهكذا ايضا استرقى به الضحاك ابن قيس وغيرهم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 Hij is de eerste plaats in de buurt van de ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب بأكثر منها يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة, وقراءة آيات فيها الأمر به وقراءة آيات فيها الأمر به قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ قول الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية وقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية رواه سعيد في رواه سعيد ورواه سعيد في سننه ويرفع يديه وظهوره نحو السماء من شدة الرفع لقول انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطي متفق عليه ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى، فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل قبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه متفق عليه ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الايسر والايسر على الأيمن نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم لقول عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه رواه الإمام أحمد ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا ارديتهم حين عادوا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء وقال أصبق استسقي للنيل بمصر خمسا وعشرين مرة وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والارتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لم صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه رواه مسلم وابو داود وروي انه وروي عنه عليه السلام كان يقول اذا سال الوادي اخرجوا بنا الى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به وان كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية لأنها تناسب حال وصلنا قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على أثر سماء كانت من الليل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 قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماع ويباح في نوء كذا لأنه يقتضي الإضافة للنوء فلا يترى خلافا للآمدي قاله في الفروع <تصفيق> ذكر أنه يصلي فتقدم أنه يصلي كصلاة العيد ذكر بعد ذلك أنه يخطب خطرة واحدة يكتب بخطرة ولا يكررها يعني لا يخطب خطرتين كالعيد العيد والجمعة العربية خطرتين لأنه يطيلهما يستطيعها بالتكبير كخطوه العيد تقدم في العيدين استهباب ان يفتتحها بالتكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر تسع تكبيرات وانكر ذلك بعض العلماء كشيخ الاسلام وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتتح الا بالحمد ولكن حيث انه نقل ان نقل عن بعض السلف فإن ذلك جائز افتتاح بالتكبير يقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستدقاء لكن صنع في العيد يكثر فيها الاستغفار يستغفر الله مغفر لنا يستغفر ربكم يقرأ آيات القرآنية لتجتمل على الأمر بالاستغفار قال الشعب رحمه الله خرج عمر من الخطاب يستثق فلم يزد على الاستغفار اغفر لنا يا ربنا نستغفرك نطلعك يا المغير نطلعك غران الزنوب ولما نزل قالوا ما رأيناك استفقيت يعني ما طلبت المطر فقال لقد طلبت الغيث بمجاده السماء الذي يستنزل به المطر أصل الجدر الصب بقوة فمن اذكر الرسول انزل فاجده لنا يعني طلبت المطر بالصب القوي الذي يكون صبا قويا من السحاب ونهوا ثم استدل بهذه الايات التي ذكرنا سابقا قصه نوح في سوره نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمزلكم بأموال ومنئهم هذه فائدة هذا الاستغفاء في قصة هود في سورة هود قال لهم وعن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم وكذلك ايات اخرى بها الاستغفار مثل قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم انت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفي اول سوره هود وعن استغفر ربكم متوب إليه ومتئكم متاء هسنا إلى أجل مسمى ويعتي كل ذي فاضلا فاضلا وكذلك في قوله تعالى فسبح عند ربك واستغفره إنه كان ثوابا وقوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات وما ذكر الله تعالى عنه أنه كان ربنا اغفر لي ولوالديا وما ذكره أعضى عن إبراهيم ربي جعلني الصلاه الصلاة ومنذرية ربنا وتقبل دعايا ربنا اغفر لي ولوالديا والمؤمنين طلب المغخرة والأدعية التي بها الطلب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفل عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعني سيئاتنا نحوها فيكسروا من الادعيه بهذه الايات من نحوها يرفع يديه فيجعل ظهورهما نحو السماء من شده الرفع من شده رفع يديه كانت ظهورهما الى السماء هكذا من شده الرفع وروى انس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بشيء من دعائه الا في الاستسقاء يعني لا يبالغ اما بقيه الدعاء فانه يجعل يديه الى صدره أما في الاستسقاء فانه يجعلهما فوق راسه كان يرفعه حتى يرى بياض الطيف من شدة الرفع وروا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفائه إلى السماء أو كفة يعني جعل كفائن ظهورهما إلى السماء <تصفيق> يقول ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأمومون كما في دعاء القنوب يا الأديات الاذيه مذكورهم يكفر الحديث مثل قوله اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسكن واغثنا اللهم سقي يا رحمه لا سقي يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أسكن غيثا مغيثا وحيا وجدا طبكا غدكا مغدكا موركا هنيئا مريئا مريئا سحا عاما دائما مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل تسكي به العباد تسكي به البلاد ترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والبعاد اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا ساكنها اللهم أنزل من السماء ماء فأحيي به بلدة نيتا وعزقه مما خلقتا أنعاما وأناسيا كثيرا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انبت لنا الزرع وادرنا لنا وانزل علينا من بركات السماء وانزل لنا من بركات الارض وانزل علينا من بركاتك اللهم ان بالعباد والبلاد من اللاواء والشده يرضيك ويرضاك ما لا نشكو الا اليك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم أرفع عن الجوع الجهد والعوري وأكشف عنها من البلاء ما لا يكشفه غيرك <تصفيق> أكثر من رواء مثل هذه الادعيه الشافعي رحمه الله أكثر ما في مسنده رواء كثير من هذه الادعيه وكذلك أعضاء رواء بعضها في فيه السننية وغيره <تصفيق> وعلى كل حال يلح في الدعاء ويخسر منه يستقبل القبله بعد ذلك في اثناء الخطبه بعدما ينتهي من الادعيه الألنية ثم يدعو الشر فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك وعدنا اجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجيب لنا كما وعدتنا إشارة إلى كول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وعد من الله ادعوناك كما امرتنا ادعوني فاستجيب لنا كما وعدتنا استجب لكم أهوة صلى الله عليه وسلم حول الى الناس ظهره بعدما انتهى من الخطبه واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه قلب رداءه وكان عليه رداء كرداء المحرم يحول رداءه فيجعل ما على الايمن ألا الأيسر. على الايسر وما على الايسر على الايمن يعني الرداء قطعة من القماش كرداء المسلم هذا يقلب ما أعلى الأيمان على الأيسر يجعل ظاهره باطنة إشارة أو تفاؤلا بأن يحول الله الحال من شدة إلى رخاء. للإمام والمأمومين <تصفيق> أبي قولي أكثر لأهل العلم قال عبد الله بن زيد: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكر أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم تهول إلى القبلة وحول لداءه فقلبه ظهرا لبطن وتهول الناس معه أعكد ظهرا لبطن يعني يجعل ما كان داخلا يجعله ظاهرا وكذلك عظا إذا كان عليه عمامه يقلبها إذا لم يكن عليه رداء إذا كان عليه مثله يقلبه ايضا ويجعل باطنه ظاهرا يتركونه يعني هذه الارضيه التي قلبوها حتى ينزعوها مع ثيابهم لا يعدون هذا ولو ان ظاهرها مشين او ليس مناسب لم ينقر عنه صلى الله عليه وسلم الصحابة الصحابه غيروا ارضيتهم حتى حين عادوا اي بل يتركوها الى ان خلعوها فإن سقوا وإلا عادوا ثانياً ثالثاً يكررون ذالت يكررون الدعاء فقد يكون هناك مانع وقد يكون هناك أسباب منعت إجابتهم فيكررون هذا الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء فرؤيناك هذا حديثاً وإن كان ضعيفا قال أسباب يعني من الفرج استسقى, استسقي للنيل بمصر خمسا وعشرين مرة متوالية وذلك لأنه لو وقف النيل لابست أشيارهم وزمارهم التي يسكن عليها فلأجل ذلك أكرروا الاستسقاء وحضره علماء من واحد وابن القاسم وجمع من العلماء دل على أنه تخرار الاستثقاء للحاجة الشديدة الجائز يسن الوقوف إذا نزل المطر يقض في أول المطر ويتورع ويقتسل منه ويخرج رحلة وثيابة ليصيبها اذا نزل المطر تخرج حتى يصيب ثيابك او رأسك وكذلك تتورا منه او تغتسل منه اذا تيسر ذلك كذلك اخراج رحله عن شيء من متاعه وابتعته وثيابه في حديث انس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطار فحسر شعوبه يعني عن رأسه حتى أصابه من المطر. فقلنا لما أصابت هذا قال لأنه لفعز بربه يعني أنه نزل من الله تعالى لأجل ذلك يتبرك به الله تعالى سماه مباركا في سورة قال ونزلنا من السماء مع مباركا بأنبتنا به جنات محب الحصي فلما اصابه بانه مبارك أكان مما يتبرك به روي انه عليه الصلاه والسلام كان يقول إذا سال الوادي اذا مشى الوادي اخرجوا منا الى هذا الذي جعله الله طهورا اشير الى قوله تعالى في سوره البركان وأنزلنا من السماء معا طهورا لنهي بيبنة ميتا فنستطهر به يعني نشرب منه مثلا ونغسل منه عيدينا ورؤوسنا وأعضاء الهضوء ونحو ذلك وان كثر المطر حتى خيف منه خيف من ضرر أو هجم أو غرق أو نحو ذلك كما حصل لما توالي المطر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسن قوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم الآكام يرزر بطون العودية ومنابط الشجر يعني دعاء أن لا ينقطع ولكن يكون حوالينا على أطراف البلاد التي تحتاج إلى تكرار المطر الآكام أجمع أكمة وهي الجبال الصغير الذي اذا نزل عليه مطر النبات وتصعد اليه الاغنام والدواب وتأكل من النبات الضرائب هي الجبال المنبسطه التي ليست مرتفعه بطون الاوديه اي مجاري الوديان التي ينزل اليها الماء ثم تسيل إلى أن تتصل بالأوديئة التي تسير منابط الشجر يعني الأماكن التي أمت بها الشجر الذي يرعى منه ويستفاد منه هكذا جاء من الصحيحين حديث انس طويل أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما دخل عليه ذلك الرجل قال يا رسول الله تهدمت القصور وانقطعت السبل يدعو الله يمسكها رفع يدعيه ويختلق الله من حوالينا إلى آخر كذلك يدعو بهذه الآية آخر سورة البكرة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا أغفرنا ورحمنا أنتم أولنا فانصرنا إلى القبو الكافرين اللهم لا تعلقنا وأنت تملكنا يعني يدعو بأن يزيل عنهم البأساء والضراء ونحو ذلك إذا نزل المطر يستنى أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هكذا إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فيدعو الله تعالى فيسبحه ويعترف بهظله أن هذا المطر بهظل من الله إلى أنه بجهود أحد من الخلق فظل من الله ورحمة منه سمى ذلك رحمة منه كما في قوله تعالى عند يرسل الرجاء تدير السحابة يمسطه بالسماء كيف يشاء يعني يمسط على السحاب بالسماء كيف يشاء فإذا أصاب بهم يشاء من عباده إذا هم يستبشروا إذا هم يفرحون بذلك فهو فضل الله يقول مطرنا بفضل الله ورحمته يحرم يعني يقولوا مطرنا بنوع كذا وكذا افتدلوا بها الحديث اللي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهاني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبيه على اثر مطر على أسهل سماء كانت من الليل السماء يعني المطر العرب تسمس المطر سماء لأنه ينزل من, من السماء يقول شاعرهم اذا نزل السماء بارض قوم رأيناه وان كانوا غضابا اطلق على المطر السماء على اثر سماء إن كانت من الليل يعني كانت البارحه فلما صرف اقبل على الناس فقال اتدرون ماذا قال ربكم يعني في صباح هذا اليوم قالوا الله ورسوله اعلم لا علم لنا فاخبرنا قال قال اصبح من عبادي مؤمن به وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنا بي بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي بالكوكب هذا الحديث لا يحتاج إلى شرح لقد ذكر في كتاب التوحيد وتوسع الشراء في شرحه هكذا اقال في الفروع إضافة المطر إلى النوع يعني اعتقاد أن النوع يعني الذي هو مع النجم أنه هو الذي أهدد هذا المطر وهذا السحاب كفر إجماعا لأن الله هو الذي يتبظل بذلك يباح أن يقول نزل المطر في النجم كذا لا يقول نزل من النجم بل يقول نزل في النجم كما يقول نزل في الشتاء نزل في الصيف يباح مطرنا في نجمة مثلا الإقليل مطرنا في نجمه الزبانة وما اشبه ذلك لا يقتضي الإضافة للنوع ولا كراهة فيه وإن كان بعض العلماء كالآمدي الحنبلي أنكر ذلك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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <تصفيق> سول تدرى أقيم الصفوف حاد من المناكذ ولا تدرى فرجات للشيطان الله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 آمين. آمين. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ صَخَّاعًا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ان الذي احياها لمحني الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا فَمَن يرضى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون غفير Ya Allah Allah الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطال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 ما يقال لك إلا ما قد قيل من رسل قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجليا لقالوا لو لا خصلت آياته أعجل من وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آبادهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان دنيا سمع الله لمن حميله Allah Allah Allah Ja Allahi meneer Ja, kom op. Allahu savoir Allah medidas السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله محمد السلام عليكم الله لا الله الحمد لله وصله وصله مع رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه الأخ الفائز في مسابقة هذا الأسبوع أو أسبوع الماضي في مسابقة منار السبيل هو الأخ الفاضل عبد المجيد بن عايض الشهراني الأخ عبد المجيد بن عايض الشهراني فضل لي استلام جائزتي من صحب الفضيلة. كتب الله وأجركم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. We'll be